إن الله مع الذين استقوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم لكم هذه المادة اللهم إنا ونستعينك ونستهديك ونستأخر ونؤمن بك ونتوكب عليك ونبني عليك الخير حباه nashkuruk waala nafruk wa naflamay wa alik wa yafyur la nassita na alik rabbna anta kama athnita ala masyik Allahu bika amna wa alikatawakkalna wa wa fi ka qasna wa la kahtakna wa bi ka astaana وما أسرفنا وما أسرفنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وانت المؤخر إنك على كل شيء قدير وأشهد أن أعضي له الحاجات وأشهد What I'll Wow. لا <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> Well, that Come oh. يا يوم الفطيم العين حق اليوم السابع Amen. Vamos a ver, vamos for naar de